لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حلين إذ أعجبتكم, إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تهن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم